بسم الله الرحمن الرحيم طاتين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنٌ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّ كَلَّتَنَا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَال مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ بُخْتَكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن خَوَّلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 إلا من ظلمة مبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يذك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين لَمَّا جَاءَتْهُم آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ذُلْمًا وَعُدْوًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وعيت سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على واذ النمن قالت نملتون يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لا وَعْدْ بَنْهُ عَلَى بَنْ شَدِيدًا أَوْ لَا أَذْبَحْنَهُ أَوْ لَا يَأْتِينِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَتَبْعَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحْفَظْتُ بِمَا لَمْ تُحْفَظْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ ثَبَائِ بِنَبَائِيَ قِيْمٍ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 ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تحفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال تنظر أصبقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألخي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذنة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ تُمْدُونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْ إِلَىٰ هَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُمْ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلُ هَٰذَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ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 قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة كسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله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 اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قُلْنَا أَفْرِغُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَفَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آمين اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فإله مع الله بل هم قوم يعبدون جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجذا أإلهما الله بل أكثرهم لا يعلمون اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَاءَهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُنُوْمَةِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا يُرْسِلُ الْجَيَّاحَ بُشْرَى وَمَا يُرْسِلُ الْجَيَّاحَ بُشْرَى دَيْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ إِلَيْهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عما يشركون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 يُنْذِرُونَ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 لهم دبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دار بَتَمَ مِنَ الارضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ مَا سَكَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذْعَنُونَ حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن ما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا؟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 سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَمَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ يَنْفَدَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَأَنَّهُ الْإِنْسَانُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنَّهُ اسْتVَعَىٰ بِذِكْرِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ فَصَبْرًا لِّمَا يُقَالُ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُم ۖ إِنَّمَا نُؤَخِّرُ لَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۚ فَتَذَكَّرْ مَا نُوحِي إِلَيْكَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ